وَإِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَاؤُوهُ مُصْفَرًّا وَلَظَلُّوا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَمَا بَهَادِ الْعُمِيعَ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسَمِعُ إلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةٌ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَةً وَشِيبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 فيومئذ لا يفعل الذين ظلموا معرضتهم ولاهم يستعثبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال ولئن جئته بآية لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا